بوك تو شس ديسيات ستون ستون فبانك. في البنك في البنك سلبي سمسي اتوري اوچت اريد ان افتح حسابا أريد أن أفتح حسابا. تو يموي پاس. هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. أتو يمويا أدرسا. وهذا عنواني. وهذا عنواني. خل؟ خلال بي سم نا سوي أُوچَت بلوشِت بنيازة. اريد ايداع نقود في حسابي اريد ايداع نقود في حسابي اختلا хотела سحب نقود من حسابي اريد سحب نقود من حسابي اختла хотела бы كشوف حسابي اريد ان استلم كشوف حسابي خلبي سم ويплати تستوڤني شيك الرسوم كم قيمة الرسوم kde sa musím podpísať? Aina yanbaghi prevod z Nemecka. Antaziru hiwala min Almania. Tu je číslo môjho účtu. Huna raqam hisabi. هنا رقم حسابي. пришли уж هل وصلت النقود؟ الفلوس هل وصلت النقود؟ chcę أريد أن أصرف هذه النقود أريد أن أصرف هذه النقود Potrebujeme americké doláre. Achtažú li doláre v Amerikách? li doláre v Dajte mi prosím malé bankovky. Minfadlik, ateni auraka na kdia ten sahira. Minfadlik, ateni auraka na je tu niekde bankomat? Hal yujad huna ali? Hal yujad sarraf ali? Kolko pieniązi możem wybrać? Kam el mablagh sahbu? Kam el Mablach alladhi yumkin sahbu? aké kreditné karty sa môžem používať? Ayyu bitaqat i'timan? التي يمكن استعمالها أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها نفتح في الاترس www.book2.de كما يمكنك تحديد نهاية نهاية a stiahnuť najnovšiu verziu tejto učebnice.